الدهات يدركون نهاية الوثنية بعد معركة الخندق تضعضع الوثنيون فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم خصما يمكن التجرؤ عليه تحولت الدولة الإسلامية إلى واحة أمن تغري الخائفين ذات يوم كانت مجموعة من الوثنيين في سفر ومن بينهم ثقفي داهية يدعى المغيرة بن شعبة ويبدو أن رفاقه أصابوه بأذى فتربص بهم حتى أفناهم جميعا وسلب أموالهم باقت به الأرض وكانت لا تضيق فلم يجد سوى الدولة الإسلامية علّه يغري قائدها بماله ركب مطيته محملاً لا لاحقاً بالثأر لاحت نخيل طيبة فلاحت له حياة جديدة دخل شوارعها وقصد القائد صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه وأخبره بقصته ونثر ماله بين يديه فإذا به يفاجأ بقائد أول اهتماماته القلوب والعقول وآخر همومه المال فكيف بمال حرام؟ قال صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء فالله طيب لا يقبل إلا طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخيانة فقال أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك اكتشف المغيرة رقي الإسلام بذلك الموقف لكنه لم يكن الوحيد الذي شعر بحالة نفسية سيئة مع الوثنية داهية آخر هو عمر بن العاص ضاقت به مكة بعد عاصفة الخندق وفقد ثقته بالأصنام تلاشى دهاؤه أمام عظمة الإسلام والتوحيد فاكتشف أنه أضعف من أن يتصدى لهذا الدين العظيم فاجتمع بمجموعة من الوثنيين يرونه قدوة ومثالا فقال لهم تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه قالوا وما رأيت قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده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 إن هذا الرأي فقال عمر اجمعوا له ما نهدي له وكان أحب الهدايا إليه الجلود فاشتروا له جلودا كثيرة وشحنوها على سفينة وانطلقوا تحط بهم الأمواج وترتفع حتى رسوا بساحل إفريقية فهل تذكر عمر رسوه قبل عشر سنوات حين سافر إلى النجاشي مزهوا حالما بإعادة المهاجرين معه أذلة كالنعاج وها هو اليوم لاجئ مثلهم خائف مثلهم هارب إلى المكان نفسه مثلهم